كتاب أ ن ز ل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه

فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا

اتبعوا ما أ ن ز ل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء ولا تتبعوا

ت د ع و ا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون وكم من قريه اهلكناها, وكم من قرية أهلكناها

فَجَاءَهَا فَمَا بَأْسُنَا بَيَاتًا قَائِلُونَ كَانَ دَعْوَاهُمْ هُمْ أَوْ 不思議な言葉は何でも言 س ن ا إ ل ا

موسوعه م إذ ج ا ء ه م ب س ن ا إ ل ا ي ل ل ع ل و ن أن ا ل ا س ل م ي ن

فلنسألن الذين, فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم, فلنقصن عليهم بعلم

وما كنا, غائبين وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق, الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون

ومن موازينه فأولئك خسروا خسروا أنفسهم أنفسهم الذين الذين خفت بما كانوا بآياتنا يظلمون

الذين خسروا أ ن ف س ه م بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها

قليلا ما, تشكرون قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا, ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا

ثم قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س لم يكن من الساجدين

قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين

قال فاهبط منها فما يكون لك أ ن تتكبر فيها قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إ ن ك من الصاغرين

قال أ ن ظ ر ن ي الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين, قال إنك من المنظرين

قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما

ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم, ومن خلفهم وعن م خَلْفِهِمْ ن و ايمانهم وعن شمائلهم

ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين, أكثر شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا

ويا ادم اسك ن انت وزوجك الجنه, الجنة فكلى من حيث شئتما

ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما لي هوري له عنهما من سوآتهما

فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما اغوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا وقال ما

الا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين

وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور, فدلاهما بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا

فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وطفقا

و だろう ا あな ا ろうなあなだろうなあなだ م うなあな ل ろ م なあなだろうなあなだろ ا

الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما, لكما ان الشيطان لكما عدو مبين

ق ا ل ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو, بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين

يا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سواتكم وريشا, لباسا يواري سوآتكم وريشا

ولباس التقوى, ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آ ي ايات ت الله لعلهم ذ ذلك ك ر و ن من آ ي الله لعلهم يذكرون يا بني

آدم يَا بَنِي آ د موسوعه لَا ي ف النابلسي ش ي ط ا للعلوم ن الاسلاميه ج ي ف

م و ن ز ع ع ن ه م ا ل ب ا ب ل س ي ل ل ع ل ه م الاسلاميه

انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إ انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون

ق ا ل و ا و ج د ن ا ع ل ي ه النابلسي آباءنا ا و ل ه أ م ر ه ا ق للعلوم ا ي الاسلاميه

أتقولون على, الله ما لا تعلمون اتقولون على الله ما لا تعلمون قل بالقسط أمر ربي, بالقسط قل أمر ربي بالقسط

و أ ق ي م و ا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين

كما بدأكم, تعودون كما بداكم تعودون فريقا ه د ا وفريقا حق عليهم ا ل ض ل ا ل ة

ويحسبون أ ن ه م مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد, يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا

قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق, والإثم والبغي بغير الحق

وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان, بالله ما لم به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه

فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ولا يستقدمون يا بني آ د م اما ياتينكم رسل منكم يقصون

يا بني آ د م إ اما ياتينكم رسل منكم يقصون يَقُصُونَ عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم

والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها, والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها, واستكبروا عنها اولئك أ ص ح ا ب النار

واستتبوا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها, خالدون هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه

حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ق اين ل و ا أ ما كنتم تدعون من دون الله

قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا قالوا ضلوا عنا وشهدوا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين

قد خلت من, من, من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت ا م ة لعنت أ خ ت ه ا

قالت اخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء أ ض ل و ن ا فاتهم قالت

فآتهم عذابا, ضعفا من النار فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون, قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون

فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها, إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها

واستكبروا َََُْْ عنها ََْ لا َ تفتح َُُ لهم َُْ أ ابواب َ السماء ََّ ولا ََ يدخلون ََُُ ا ل ج َ ن َّ ة َ حتى ََّ يلج ََ الجمل ََُْ في ِ سم َِّ الخياط َِْ

ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك, وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين, وكذلك نجزي الظالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها

والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إ ل ا م س ع ه ا اولئك أ ص ح ا ب الجنه هم فيها خالدون, هم فيها خالدون

وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما كنا

لقد جاءت, لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أ ن تلكم ا ل ج ن ة غ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون

ونادى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار أن قد, ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا

فهل وجدتم, ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين

وهم ب ا ل ا خ ر ة كافرون وبينهما حجاب, وبينهما حجاب وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم

وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا ع الأعراف ع ل رجال ى ر ف ي و ك ل بثيناهم ا و اصحاب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار وإذا

「なぜ ا らば」

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن

قالوا ما أ غ ن ى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم, الله برحمة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله

و ش ر ك و ا ا ل ه د ة شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي

なぜ ا らば、أ 姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉 أ ん、お姉さん、お姉さ ن お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お

أ ن أ ف ي ه و ا علينا من الماء أ و انما رزقكم الله قالوا إن ان ل ل على الكافرين قالوا ه حرمهما إ الله حرمه ما على الكافرين

الذين اتخذوا, دينهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا, وغرتهم الحياة الدنيا

فاليوم َََْْ ننساهم ََُْْ كما ََ نسوا َُ لقاء َِ يومهم َِِْْ هذا ََ وما ََ كانوا َُ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا يجحدون َََُْ

ولقد م ا كانوا بآياتنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم

فصلناه َََُ على ََ علم ِْ هدى ُ ورحمه َََْ ة لقوم ٍَِْ يؤمنون َُُِْ هل َْ ينظرون ََُُْ إ الا َّ ت َ أ ْ و ِ ي ل َ ه ُ

يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا

فيشفعوا لنا, أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون

قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض

「そして私たちはこの世を去ることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢を ا なえることに夢をかなえることに夢をかなえることに夢をかなえ

م ا استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه الا له الخلق و ا ل أ م ر

م و ا ل ع ه ا ل ل ن ا ب ا ر ك ا للعلوم ه رب ا ل ا م ا د ع و ا ربكم ت ض س ل ا و خ ف ي ه

ولا ت ف س د و ا في الأرض ب ع د إ ص ل ا ح ه ا وادعوا خوفا وطمعا إ ن رحمة ا ل ل ه ق ر ي ب من ا ل م ح س ن ي ن إن ر ح م ة ا ل ل ه قريب من ا ل م ح س ن ي ن

وهو الذي, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا

فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه, والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا

والذي فر ث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف الايات آ ي ت لقوم ش ك كذلك ر نصرف و ن ل آ ي ا لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوحا

إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين

قال يا, قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين

ابلغكم رسالات ربي و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون

و أ ن ص ح لكم و أ ع ل م من الله ما لا تعلمون اوعجبتم أ ن جاءكم ذكر من ربكم

ذكر من, ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون, ولتتقوا ولعلكم ترحمون

فكذبوه فانجيناه أ والذين, والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا

إ ن ه م كانوا قوما عميين و إ ل ى عاد أ خ ا ه م هدى والى عاد اخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره افلا تتقون, أفلا تتقون قال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه إ ن ا لنراك في سفاهه

قال الملا الذين كفروا من قومه إ إنا, انا لنراك في سفاهه وانا لنظنك من الكاذبين

قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي وانا أ ن لكم ص ح أمين أ ب لكم غ رسالات ربي و أ ناصح لكم ن ا أ م ي ن

اوعجبتم أ أن, أو ان جاءكم ذكر من ربكم ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ على رجل منكم لينذركم

ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

وزادكم في, الخلق وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آ ل ا ء الله لعلكم تفلحون, فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون

قالوا أجئتنا, لنعبد الله وحده قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا, ونذر ما كان يعبد آباؤنا

ف أ ت ن ا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ اتجادلونني في اسماء سميتموها, أتجادلونني في أسماء سميتموها

「すみれもんはなさそうだね」

فانتظروا اني معكم من المنتظرين, المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا

فانجيناه والذين معه ب ر ح م ة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا

وقطعنا دابر, الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين, وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا

و إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا قال يا قوم اعبدوا الله, الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم ب ي ن ة من ربكم

قد جاءتكم ََُْْ بينه ََ من ِ ربكم َُِّْ هذه َِِ ناقه ََ ة الله َِّ لكم َُْ ايه َ فبغوها ََ ت َ أ ْ ك ُ ل ْ في ِ أ َ ر ْ ض ِ الله َِّ

ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ وا جعلكم خلفاء من بعد عاد

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم أ في الارض تتخذون من سهولها قصورا

وتنحتون الجبال, بيوتا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين

قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا, قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا

ف ع شركه الهدى شركه ر م دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي إن ك ن ل م ر س ن

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين ف أ خ ذ ت ه م الرجفه ة فأصبحوا في ا د ر م جاثمين فاصبحوا أ خ ذ ت ه م ل ر ج ف ف ة أ في دارهم جاثمين

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أ ب ل غ ت ك م رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

シ ء بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون

وما كان جواب قومه إ ل الا إ أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم م إلا أن قالوا أن أ خ ر ج ه

إ ن ه م أ ن ا س ي و ع ه ا و ن ا ب ل س ي ل ه إ ل ا ا م ر أ ت ه ك ا ن ت من ا ل غ ا ب ر ي ن

ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا, وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين

فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين والى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم, بينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان

ذلكم خير لكم إ ن كنتم, كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله, عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا

وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم

وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين وان كان ط ا ئ ف ة منكم آ م ن و ا بالذي أ ر س ل ت به وإن كان طائفة

قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا

من من أو في ملتنا.

قال أ و ل パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パ、パパ、パパ、パパ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、パ、

「なんでこんなことがあった و ن

موسوعه النابلسي للعلوم ا ع ل ى ا ل ل ه ت و ك ل ا م ي ه

ربنا بيننا وبين قومنا افتح「信長は自由」「信長は自由」「信長 ا ل ف ا 長は ي ن

وقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إ ن ك م اذا لخاسرون

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها

الذين كذبوا, كأن الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن ن لم ي و هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

َكَيْفَ كَافِرِينَ َكَيْفَ كَافِرِينَ فِي آسَى آسَى أَرْسَلْنَا عَلَى عَلَى إِلَّا قَوْمٍ قَوْمٍ وَمَا مِّن وَمَا قَرْيَةٍ أَرْسَلْنَا نَّبِيٍ أرسلنا في قرية

موسوعه ا ل ن ا ب ا ل س أ للعلوم الاسلاميه

أ خ ذ ن ا اهلها ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم يضرعون أخذنا أهلها

ثم بدلنا مكان ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفوا وقالوا

ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم ولو أن أهل

لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا

فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن كان أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون

افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن

「え وامن اهل القرى ان ي أ ت ي ه م باسنا ضحى وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا, أ مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون

فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها أولم

يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا أن لو نشاء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم

「知ってますか?」

ت لك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا

ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

كذلك يطبع, الله على قلوب الكافرين كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد, وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وإن وجدنا موسى لفاسقين بعثنا من بعدهم بآياتنا أكثرهم ثم ثم بعثنا من بعدهم

「なんでしょうか ن

شركه الهدى ع للخدمات ن التقنيه

ファア رسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين

قال إ ن كنت جئت ب آ ي ة ف أ ت بها إ ن كنت من الصادقين فالقى أ ل ق ى ع ص ه هي فإذا ف ثعبان مبين أ عصاه ف إ ذ ا هي ثعبان مبين, فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

「おぬず ع يده فاذا هي بيضاء للناظرين」قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لسائر عليم

قال ا ل م ل أ من قوم فرعون إ ن هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من أ ر ض ك م فماذا تامرون, فماذا تأمرون

قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك عليم بكل سائر عليم

「私の名前は何でもい ن

شركه الهدى شركه دعويه غ م ر ر ب ح ي ن ذات مضمون اجتماعي

يا أن تلقى و إ أن ن ن ن يا م と」

「これからもね」

パパ عصاك. و أ و, و ح ي ن い。

فإذا هي, فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون

فغلبوا هنالك, وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين, وألقي السحرة ساجدين

قالوا امنا برب العالمين

ق ب ل ل أن آذن ك م ق الله فرعون آمنتم به ب ق أن آذن إن لكم ذ ا ل م ك ر ت م و ه في الرحيم م د ي ن ة ل ت خ ن إنها ه أهلها ا

موسوعه النابلسي ل ل ع ل ك م من ا ل ا ثم ل أ ص ل ب ن ك م أ ج م ع ي ن

و موسوعه ا ت النابلسي إ ا أ آ م ن للعلوم الاسلاميه

ر ب موسوعه النابلسي ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن

「اتذر موسى وقومه ليفسدوا في ا, أ, لي في آ قال ل أ ر ض ويدرك و ل ه ت ك ق ا ل سنقتل ن أ ب ا ء ه م و ن س ت ح ي نساءهم

قال سنقتل أ ب ن ا ء ه م ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم, قاهرون وإنا, فوقهم قاهرون وانا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا

قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن ان ل لله أ ر يورثها ض م ي ش ا ء من إن عباده ا ل أ ر ض لله يورثها من يشاء من عباده, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده

و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين قالوا اوذينا من قبل أ ن ت أ ت ي ن ا ومن بعد ما جئتنا

قالوا أ و ذ ي ن ا من قبل أ ن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم قال

ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

ولقد أ خ ذ ن اخذنا آل بالسنين الثمرات لعلهم ولقد فرعون يذكرون ونقص من أ ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه وان تصبهم س ي ئ ة يطيروا بموسى ومن معه

وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله

ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا يع مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد و ا وا ل ق م ل والضفادع والدمآيات والدمآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين

ودم آ ي ا ت مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليه مجرمين قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك

ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك

لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل

فلما كشفنا عنه م الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فلما كشفنا

فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم أ كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين

وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر اسرائيل ئ ي ببني ل البحر على فأتوا وجاوزنا قوم إ البحر فاتوا على قوم

فاتوا على قوم يعكفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى ج ع ل ن ا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه

قالوا يا موسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آلهة ق ا ل إنكم قوم ت ج ه ل و ن قال إ ن ك م قوم تجهلون و ن إن هؤلاء م ت ب ر

فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء م ت ب ر و ن ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين

قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آ ل فرعون يصومونكم سوء العذاب

و إ ذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون يسوءونكم سوء العذاب يقتلون أ ب ن ابناءكم ء نساءكم ك م ويستحيون يقتلون أ ويستحيون نساءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر, واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله

واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه أ خ ي ه ه ر و ن ل ف ن في قومي ي وقال وأصلح موسى أ ل خ ه ا ر و نخلفني في قومي و أ ص ل ح

وأصلح ولا وأصلح ولا ولما موسى سبيل المفسدين سبيل المفسدين جاء لميقاتنا تتبع تتبع وكلمه ولما ول وربه か ا ぞ明 ا の夜」

موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ك

「قال لن تراني ولكن انظر إ ل ان ى الجبل ف إ ن استقرم مكانه فسوف تراني

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

فلما أفاق قال إليك سبحانك تبت وأنا أول المؤمنين

خذ ما من ما من موعظة الشاكرين وكتبنا الألواء آتيتك ت في شيء وكن كل له ف わ ي い ا

وكتبنا له في ا ل أ ل و ا ح من كل شيء م و ع ظ ة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه

فخذها بقوه و أ م ر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا ساريكم دار الفاسقين, سأريكم دار الفاسقين

وان يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

و إ ن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا سبيل ذلك بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين

واتخذ قوم عجلا خوار موسى من بعد من بعده حليهم له も ل 一 جسدا له خوار

أ الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين

اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا ولما سقط في أيديهم

قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن

ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أسفا, اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي

قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم أَعَجِلْتُمْ أمر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه

و أ ل قال ى أ ل و ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قَالَ بَنَ أُمَّ

فان القوم استضعفوني ك وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين

فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني ل ا تشمت مع بي قال و م ظ ا قال ل م ي ن رب اغفر لي ولاخي أ أ خ خ ي و د ل ن في اغفر لي رحمتك رب قال ل و أ وادخلنا في رحمتك, قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك

إن من و أنت أ ちはこのように私 م ちの思いを語り合うことに気づいていることに気づいていることに気づいてい ي ن とに気づいていることに気づいていることに気づい ا いることに気づ

الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلهم في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين, وكذلك نجزي المفترين

َلَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ مِنْ بَعْدِهَا ثُمَّ تَابُوا و م 達のた و ا

ك من بعد رحيم بعدها بعدها لغفور لغفور ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح

شركه ت عن م و س الهدى غ ض ب أخذ الألواح خ وفي ن س ت ا ه ورحمة للخدمات ذ ي ا ل ل ت ي ن هم لربهم ي ر ه ب و ن

واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا, واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا

فلما اخذتهم الرجفه قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي

أ ت ه ل ك ن ا بما فعل السفهاء منا

إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء

أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين, وأنت خير الغافرين

「わきてるよりも」

قال عذابي اصيب به من أ ش ا ء ورحمتي وسعت كل شيء

فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون, فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم

مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل ي أ م ر ه م بالمعروف

「私の手を借りてください」

إ م ر س و ل ل ا ل ه إ ل ي ي ك م م ج ع ا ب ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض إني ر س و ل ا ل ل ل ه إ ي ك م ج م ي ع ا الذي ل ه ملك السماوات والأرض

لا َا, إ, لا هو ي ي ي آ إِلَّا َا إِلَّا فآمِنُوا إِلَهَ إِلَهَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُوَ هُوَ وَيُمِيتِ وَيُمِيتِ يُحْيِي يُحْيِي النَّبِيِّ الأمي ا ل ذ ي

ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

الذي ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ك ل م ا ب ل و ي للعلوم ن و ن قوم م و س ى أ م ي ه و ن ب ا ل ح ق و ب ه ي ع د ل و ن و م ن ى

و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر

فانبجست ََََْْ من ِْ ه ح ث ن َ ت َ عشره ََْ ة عينا ََْ قد َْ علم ََِ كل ُُّ أ اناس ٍَ مشربهم َََُْ

وظللنا عليهم, عليهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون, وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وقولوا حطه وادخلوا الباب, سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم

سنزيد المحسنين, سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم, فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم

فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فأرسلنا عليهم

واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إ ذ يعدون في السبت

إذ يعدون, إذ, اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم

ويوم لا يسبتون لا ت أ ت ي ه م كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كذلك

واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم وإذ قالت

الله مهلكهم أ و معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون

قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا

فانجينا الذين ينهون عن السوء و أ خ ذ ن ا

واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون

فلما عتوا ع شركه الهدى ق للخدمات ا ل ا ق ن ي ه

واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه وإذ

ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العقاب ان ل ع ق ا ب إ ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم ن ه لَغَفُورٌ و رَحِيمٌ في الارض امما

وقطعناهم في ا ل أ ر ض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك, ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون

وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى

و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله إ ل ا الحق ألم عليهم يؤخذ

ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه, ودرسوا ما فيه والدار ا ل آ خ ر ه خير للذين يتقون

والدار الاخره خير للذين يتقون َََ أ ف ل افلا تَعْقِلُونَ َ أ ََ تعقلون ََُِْ والذين َََّ يمسكون َُِ بالكتاب َِِِْ و َ أ َ ق َ ا م و ا ا ل ص َّ ل َ ا ة ِ

والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ة إ ن انا لَا ض ي ع أَجْرَ لا م ص ل ح ي ن ن إ لَا نضيع اجر المصلحين, إنا لا نضيع أجر المصلحين

وإذ فوقهم وظنوا نتقل كأنه الجبل ظلة

أنه واقع ب ه م و و ظ ن ا أ ن ه واقع ب ه م خ ذ و ا ما ه ت ي ن ا ك م ب ق ح ي ه ذ ك ر و ا خ ذ و ا م ا ج ت ي ن ا ك م

ب ق و ك ه الهدى ش ر و ا ما ف ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي

واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم على أنفسهم: "ألست بربكم؟" قالوا: "بلى، وأشهد ه م على أنفسهم"، ألأست بربكم؟ قالوا: "بلى".

ش هدنا أ ن تقولوا يوم القيامه انا كنا

أ ن تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين أن

私たちはこの世をあえたことを知っている人です。

وكنا ََُّ ذريه َُِّّ ة من بعدهم َِِْْ أ افتهلكنا ََُِْ بما َِ فعل َََ المبطلون ََُُِْ

وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون, وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

عليهم الذي نبأ آ「私の手 ا 借りてくれ ن 人」

私たちはこのように私たちの思 ن を知っている方です。

ولو شئنا لرفعناه بنا ولكنه أ خ ل د إ ل ى ا ل أ ر ض و ا ت ب ع هواه

فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

ذلك مثل َُ القوم َِْْ الذين ََِّ كذبوا ََُّ باياتنا ََِِ ف َ ق ُ ص ُ ص ِ القصص َََْ لعلهم َََُّْ يتفكرون َََََُّ

قصص القصص لعلهم يتفكرون パーフェク ا は何でも言 ي ないことです。

مثلا القوم الذين يظلمون كذبوا بآياتنا يهدي وأنفسهم كانوا الله فهو المهتدي

ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ومن

ولقد والإنس لجهنم الجن ذرأنا كثيرا من والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها

لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أ ع ي ن لا يبصرون بها ولهم ا ذ ا ن لا يسمعون بها

الذين أسمائه ما كانوا ما كان يلحدون يعملون يعملون في سيجزون سيجزون كانوا خلقنا أمة يهدون بالحق

و ب ه ي ع د ل و ن وممن خلقنا ر ر ب ي ه د و ن ب ا ل ح ق و ب ه يعدلون

والذين كذبوا, بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم

واملي لهم ان كيدي متين إن كَيْدِي مَتِينَ أ اولم يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة

ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض

あ ولم ينظروا في ملكود السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وما خلق الله من

「分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かるか分かる

من يضلل الله فلا هادي له, له ويذرهم في طغيانهم يعمهون

يسألونك عن, الساعة أيان مرساها يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي, قل إنما علمها عند ربي

علمها لا يجليها عند ربي「いつも言 ه ا إلا هو

ثقلت في, ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي ٌ عنها

ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي ن ف ع たんだけどこんなに ا わ ا て ا た ا だけ ل ل んなに ل わ ل て ل たん ن ف どこんな

موسوعه النابلسي ل أ ع ل م ا ل غ ي ب ا س ت ت ك ث ر من ا ل خ ي ر

لستكثرت الخير السوء لستكثرت الخير السوء مسني من وما مس من وما مسني إن أنا إلا وبشير إن وب نذير لقوم يؤمنون

واحدة وجعل منها زوجها

هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجهال يسكن إ ل ي ه ا

فلما ت غ ش んだかんだかんだかんだかんだ ا んだかん ا かんだかん ه ت んだかんだ ا أثقلت د ع だかん ا ل ん ر か به. かん

َلَمَّا أَثْقَلَتْ اللَّهَ لَإِنْ صَالِحًا لَنَكُونَنَّ الشَّاكِرِينَ لَإِنْ رَبَّهُمَا مِنَ ن ن مِنَ دَعَوَا آتَيْتَنَا الشاكرين.

「そして今日もありがとうございまし ا

「えいっし ق うこうね」

ولا يستطيعون لهم ن, ن ص ر 々の声をかけた人々の声をかけた و 々

وإن تدعوهم, إلى الهدى لا يتبعوكم وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون

إن た ل ذ ي の ت い ع و, و ن من

شركه ا د أ م ث ا ل ك م ه د ع و ه م ف ل ي س ت ج ي ب لكم إن كنتم صادقين فدعوهم لكم إن ص ا د ق ي ن ف د ع و ه م ف ل ي س ت ج ي ب ل ك م إ ن ك ن ت م ص ا د ق ي ن

أ الهم ارجل يمشون بها أ ام لهم ايد يبطشون, يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها

ام لهم اعين يبصرون بها أَمْ لَهُمْ آ ذ ام ن ي س ع و ن بِهَا أَمْ لهم آ ذ ا ن يسمعون بها

قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون

إ ن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين, وهو يتولى الصالحين

والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم, والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون, لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون

و たちはこのように思うことに ه づいていることに気づいていることに気づいていることに و づいていることに気づ

وهم لا العفو「シューマイケル」

واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما

إ ن ه سميع عليم إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا

إ ِ ن َّ الذين ََِّ اتقوا ََ إ ِ ذ َ ا ب َ س َ ه ُ م ْ طائف ٌَِ من َِ الشيطان ََِّْ تذكروا ََ تذكروا فاذا َ إ َ هم ُ مبصرون ََُُِ

واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في

وَإِذَا قَالُوا لَمْ لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ

قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي

هذا بصائر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون هذا بصائر من

واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأ القرآن

ذكر ربك نفسك تضرعا بالغدو في وخيفا ودون الج من الجهر القول「そして私は ل のように私を愛す ا ف とはないで ن

ودون الجهل من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته, لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون

لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون تم تنزيل هذه